الدرس الثاني حسن الخلق واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها شجرة القيم الأخلاقية الأخوة المساعدة الصدق الفضيلة الأدب الاحترام التعاون الابتسامة الرحمة الأمانة الصبر العدل